ولو أن أهل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم دركات من السماء لفتحنا عليهم دركات من السماء والارض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناه بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أي يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أي يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم القاسرون أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَمَّا نَشَأْ وَأَضْنَاكُمْ أَلَمْ نَشَأْ وَأَضْنَاكُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَقَضَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى نَقَصْتُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا ولقد جاءتهم رسوله بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فَمَا كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يقطع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاتحين ثمّ بعثنا من بعدهم متاب آياتنا إلى فرعون وملائكه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنَ إِنِّي رَسُولٌ مِرْوَبٌ الْعَالَمِينَ